بِئْسَ مَا يَفْتَرُونَ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ قال أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا ناركوني بردا وسلاما على إبراهيم وأراد جعلناه الأخ سريد، ونجيناه ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووَهَبْنَا دَهُ إسحاق ويعقوب نافله. وَكُلٌّ جَعَلَ لَهُ